Allah Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah محمد رسول الله. محمد رسول الله. أرجو رضاك يا. أنت الرحيم يا. هبني عطاك يا. أنت الكريم منك العفو يا. أنت العظيم يا. فيك الرجاء يا الله انت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار وهاب المنان المتعال يا إلهي وجهاتي في الحزن أو في الفرحات ما ثم لي في شدتي إلا كإن جرى الزمان ترقب دوال وتكرم وبرغم أنبيا ترحام ولك الثناء الأعظام يا واهب نطيت في القلب الامان وزرعت في الام الحنان وحفظتنا طول الزمان وهديتنا سبل الجنان لك كل حمد في الوارى عد الرمال واكثر ما لاح بدر الاوسار دوما على مر الزمان لا لنا لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا العظيم فيك الرجاء يا انت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الله الله يا ربي يا الله يا غافر الذنب العظيم يا فارج الكرب العميم يا خالقي أنت الرحيم ارحم بفضلك ذلتي في كل آن لك في العباد ومنات وبكل شيء آيات رحمك يا رب العباد ورضاك قصدي والمورى يا عدتي يوم المعاد بل إلهي توبتي بيهذاك غنيت المونة نلت السعادة والهانة بك فرحتي يا ذا الغينة ورضاك عني غايتي يا الله